والله الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إحنا خدنا الجزء الأول آلي للتوركشة نقولنا <تصفيق> إن عندي أول مجنوعة حضرتك على في الطبق أو اللي هي مجنوعات مجموعات الوقتات الحيوية مش أكتر هي أغلبية اللي تستخدم. صدقني يا رب الله كل يوم في الأسفلة في هذه المواضيع اللي هي عبارة عن يعني موضوع الكالشير والأنتيبودس الليفستيس والنتائج مش مشاكل أنثروب حاليًا دية بشكل عالمي وإن شاء الله بالله بعد يوم حاجة اسمها الأفريقا السرفي يعني ناس بفكر لساينج بس إن شاء الله في الآخر يعني. فا أول مجموعة أو أول فرصة أساسية رئيسية. بالأعبار عن بيتا معلش عشان بايه بلامة كده بيتا معك أنا عبدالله؟ لا بس أعبار لكتاب مفيش حد عنده بان زي زيادة؟ باش إيه بس خمس ده عشان بيوريتيكس بيتا لكتاب أنتي قلنا إنه سميكي هذا الاسم خلاص يا بتوعي سموية بهذا الاسم عشان تجيل الاساسي بكلها اسم البيتا لاكتاب رينج ما نقول احنا ضد المبنى من المختبرات يقسم من سنتينها تلتها راعة واحد اكتئاس البيتا لاكتاب او اذا اساس شغلها نتيجة وجود بيتا لاكتاب رينج اساسية تقسم البيتا لاكتاب عن سمياتكس حاليا الى اربع مجموعات اساسية دي البيتا بنقسمها افهم معايا الفريم ده عشان ما تنقشني لو تكتبوا تفهموا افهموا معايا الفريم ده يبقى البيتا لاكتام انتيبيوتكس بنقسمها لزي سنة ثانية تالتة رابعة انت يا مجموعات رئيسيه وكل مجموعة من دول ستقسم بعد كده المجموعة الأولى بنسميها بيتا سميت بنسيلنز لأنها الأبب الروحي لها اللي هو بنسيلن جي أول ما استخلص استخلص من الفانجس اللي هو بنسيلنز مناطم فسم... فسميت المجموعة بايه؟ بنسيلنز المجموعة الثانية هي عبارة عن سيفالس بورينز وأحياناً تفقى تفالس بورينز هي هي السيفالس بورينز سميت بهذا الاسم لأنه أول مضابع حيوي يتبع هذه المجنوعة من مصنقص اسمه سيفالس بوريا معانا هادا كده؟ خلاص يا خلاص المجنوعة الثالثة بنسميها كارل با وحاليا لو انت لسه الريسيرش جاد او حتى من انكم اللي اجتغل مع الدكتور مباشر كل ابحاث الدكتور مباشر هي عن مبنوع ديه كاربابينيمز كاربابينيمز زي ما نعرف اللي هو عبارة عن ايبينيم والبينيم هنسون ديه مبنوعة مديدة طالة خمس سبع سنين وفي بعض البكتيريا بيباليها جيلة البرزيستنس وفيه بعض البكتيريا بيباليها جيلة البرزيستنس هقول هقولكوا أنا أنت نستخدم هذه المجموعة اسمها غرباء بينيمز المجموعة الرابعة هي دواء واحد وحالياً تكلّ أخلي طالع بنسميها يا أخي مالش. مالش. يا أخي تعرف شو بطلع الحمد لله ما ليش يا بالعافية طب يا إبني ما في لا يا سيد محمد السلام عليكم والله على والله انا انا مبالح سهلت للاي تكن غد مصادفك فمساك فحارب تترح للمهاردة وان شاء الله تبقى ايه على ان تكليفون ركب على بكرة ان شاء الله تبقى ماشي ماشي ماشي على المحاضرة حار حار انا والله انا حق حتى بعد كده حاسب المصدوف فالمهن ماشي على المحاضرة حاسب محاضرة على دور حاليًا، فالمجموعة الرابعة الأخيرة بنسميها بس حاليا له وضع خاص. مونو معايا هذه المجموعة اعتقد مش في الصيادلة دي إنفصل، ما برجعش ليها الا في الشديد الاول زمان على الوقت. ليه؟ عشان بقى حافظ ان ما مستعرفش عليها جامد وما تعملش لها ايه؟ زيست اتفن معايا اللي هارض عليك المحاضرتين دول صعبين جدا شوي. يبقى اذا المجموعة الرئيسية المفوق سمناها بيلا بيلا بيتا, بيتا لكتاب انتبا تصدقني 90% من الانتباكتيري دراكس في هذه المجموعة يعني في القصة كلها حضرتك البيتا لكتاب انتباكتس بنقاسمها لأربع مجموعات رئيسية في سيفالوسبورنز، كاربامينين، ردد ورايا، مو زي الاسماء صعبة. بينسلينز، سيفالوسبورنز، كاربامينين، عن اسمه مو كلهم فوق يتحد تحت اسم إيش؟ ونح. ما دام يتحل وتحت لفظ واحد، تلاكتف عن كبريتات. كل ما ذكر قبل ذلك يطلق عليهم. إيش يطلق عليهم زايد؟ ما هي طريقة العمل؟ واحدة. ينهي بيت اكتيفيت اوتوليتك انزيمز فاكرين ماشي طيب ايه كل واحد من دول ليه ريسبتور مبولة <سؤال> على البكتيريا التابعه ليه بيشتغل بتاعه الريسبتور يعمل هيجشن للسيل وول او يعمل اكتيفيشن اوتوليتك انزيمات تمام جميل فإذا هي باكتريسايد ايش الريسبتور بتاعها هشتغل على إيه من البكتيريا؟ على حسب الريستور كل بريستور موجودة على عدد أكتر كل مكان مفقين أو غير مفقين؟ عيدتان إحنا قلنا الريستور معناه بغطي كم عدد من البكتيريا بي هشتغل عليه ما فكل واحد منهم ليه سبكترم صح كده؟ يعتمد على إيه؟ العدد يعتبد على البكتيريا اللي عليها مين الريستور أنا أشتغل غط مبدال لسمك في فارمكولوجي ايش اللي الله بيبديها اللي عليهم اتطرق? صح كبه لا? انا باشتبع على ستر ايه? اتبع كتير على ستر ايه لاشي هبعليه? صحك ولا لا لا? لبالي حد بس كترة بتاعي. كل مكان في ستر بتاعي موجودة على عدد كتير كل اللي هكتبت على برون وكل مكان في ستر بتاعي موجودة على عدد محدود كل صح تحماعين? تحصل معها يا جماعة. قصة. تاني تحت الكبر انها بيجا ايه? بيجا لكتب ايش? انتموتك ده يفصل ليه فيه فيه <سؤال> سبكلاسس وفيه وفيه وفيه كيف البكتيريا تيرمي رزيستنس؟ وانا الميل ميكانيزم بتاعت الريزيستنس ان البكتيريا بتطلع انزايمس بنسميها بيتالاكتاميز انزايم صح؟ ده عائلات حوالي 120 انزايم دواته 120 فهمي كنم كيف البكتيريا انتو <أنتمتك> بلسيدنس ده سيفل سبورنس ده كاربانيمس ده مولو بارتامس هاد المجموعات كيف البكتيريا؟ طاوم؟ هتطلع إنزيمس عشان تكسر البيتا لكتبرينغ. اسم الإنزيمس إيه؟ بيتا لكتبرينس الإنزيمس. ناقه هنا. هل كل البكتيريا بتطلع هذا الإنزيمات؟ لا. في بكتيريا زدت تطلعها، وفي بكتيريا ما تطلع. هي جريت كده. تكبيرها جريت كده. دعته كده. زي زي خارج الجسم تفصلها كانت خلا تأتي من هناك تاني. لحد كده كويس. أشهر لما انت سألت في السؤال بس تقول جو على هنتر أشهر مش عارف تعرف أشهر انواع البكتيريا اللي بتطلع البيتا لكتاميزس اللي هي معظم جرام المدرن بكتيريا في البكتيريا صدمناونا سكلبسيلا سالبوللا شيجلا إيكولا السؤال معايا أشيلها ما شئت ما شئت بالسهل يبقى تاني هل كل بكتيريا بتطلع البيتا لكتاميزس لا وخلاص خليك معه لك زاد من خلص زائد بس يبقى برضو في المقابل هل كل البيتا لكتام تتكسر بهذا الانزيم بالبيتالاكتاميز وانه برضو لا بنعتبر البيتالاكتاميز عامل زي اذا سيبينها مضاب اللي نصاصر ما عامش معايا وصلت طيب النقطة التالتة لو انا عندي واحد بالبيتالاكتاميز له خواص وفوائد مفيلة جدا جدا بس عيبه انه بتكسر بالانزيم هل احنا نقدر نتدخن ونحميه قلنا ايوه لا تركز ركز معنا قلنا ايه ندي بتالاكتاميز انهيمترز موات وضف فاعتقد كده أنا با... قصة ها ده العام احنا... المجموعة دي هقسمها الى four generations or دي الى four classes دي just one page ودي just one page تاني دي كم مجموعة دي كم مجموعة دي ورقة واحدة ودي ورقة واحدة ايه اكبر مشكلة تواجه احنا في المجال الكلينين غير احكاية باكتيري ريزستس وغيره بالنسبة هذين الانتوماتيك هي مشكلة الانتوماتيك عموة اكبر مشكلة لو حصل لو المريض عنده هو للمضاد للغاية بس مع هذين المجموعات تبقى ايه واضحة جدا تصل الى حد الانافلاكتك شوك الانافلاكتك شوك معناها لو عدة مهوية تبططت تماما وما فيش دم يماشي ومارنها هيموت من خلص <تصفيق> رحت تحط على جراف المره اللي فاتت كيف نعالج انفاسك شوب قلت له نحكي كاب هنا 3 2 اي في وحده سبتينس فاكرين كورتيزون انتي هيستامين اي في والادرين سبتينس الادرين عشان وقف الغلويه الكورتيزون عشان وقف اتفعه الجهاز المناعي والهيستامين عشان اوقف افراز الهيستامين وشغل الهيستامين يوانر سان 30 دقيقه الملخص الاساسي بتاع ايش المحاضره او long with اه تاني يبقى احنا بدأت في العنوان اسفو ايه؟ بيتا ايه؟ برضو اللي بتذكار احنا قلناها عنوان مصري انت اليهاردة انا مقصود بنيك بس انهجرش مقصود بنيك اللي ولا عبد الله انت اليهاردة عشرة مش قاعدة طالب انا مقصود بنيك انما حركة نهجرش خلاص? احنا قلنا العنوان الاساسي بيه بيتا لكتاب ايش? انتواتيكسك. برضو للتسكار انا حيب برقب لنقول بغضها لان عقل من السحن الجزيرة. مفروض? عنوان تاني يستيقر قبل منه. عنوان تاني? اللي هي ما هي الانتي بكتيريا اللي هي الهبت مين? السيلون. صح او لا? مش فاكريين ايه? انتواتي بكتيريا اللي هيب السيلون. اول مجموعة اساسية اللي هي انتلويتكس. بصت. اللي لا شاحت وقلنا ديك ليه ليها كنتلزم خاصة. انها لها ايه? رسلتك سبعة. في مجموعة تانية ليها وضع خاص في السعودية وخصوصها في المنطقة الغربية. بكة والجدة والطارف او. اللي هي مجموعة معين? مجموعة مين? الفانكو مايسي. الدوة ده له وضع خاص. فما اقدرش بالنهاردة اقول فامكو مايسي بسكس اقول فامكو مايسي اعن تكس فامي الفامكو مايسي هو مين رسولة وعيد يبقى تاني ده عنوان قبل ده احنا ده عنوان ده خاصة في العنوان اللي قبل منه ما هي اللي هي تعملها بيشا البيتراكس اللي هي بتلوهم فقولنا بيتركس اللي هنشرح حانته فيها ان شاء الله المجموعة التي جي بعدها في الشر اللي هي فامكو مايسي واقول لكم ليه ليه في ترتيب ولي اكبر مشكلة بتواجه في الجراب بوسطه ببتقعد تعرف في الجراب بوسطه الجراب اللي هو بتكلم عن ستاف كنت خدت أنا بتمشى وأكيل حظي بالنصر كيفنا من ما بين انواع عم الاستاف خصوصا ستاف أوريوس خدت ده اللي هو من السنة اللي بزست الاستاف ومن السنة من السنة بعد اللي سألته ده مشكلة انديميك مشكله كبيرة جدا ما ينفعش فيها مدام خلط لفظ من السل من السل اللي نعمل بالسل لفظ من في السل معايا معايا والله يا ابني مش عشان حاجة والله استاذ عشان 100 والله يا ابني الناس محتاجاك اقسم بالله لو خلصت جواك ربنا هيكرمك والله يا ربنا يوسعلك يا ابني وهي برجك في صحتك، وهي برجك في مالك، وهي برجك في أهل بيتك ويفتح عليك من حافظة حتى أسر، ويفتق من حافظة بس إذا خلصت النية إيه؟ لله, لله. لله. أظهر وايس السداني لو معك مال الدنيا، في حس الدنيا قد كده ماشي؟ ممكن النهاردة في واحد قدامك ما صوتش بيشرح لك الحاجات يوصلها لك سداني مكرف، أتوقف، تتمنى حدي قولك المعلومة، طب ليه ما تتخذها من دلوقتي؟ فالام ار اس ده مشكلة مشكله كبيره جدا ما معنى ام ار اس اي معناها ميسيل ريزيستنت تستاف هنشوفها دلوقتي ايام سشور دكتور مبشر غطاها وده في محاضره كامله ايام سشور كان بيقول اذا وجدت حضرتك شخصت البكتيريا ديت انت بتشخصها في المعمل الكل بتاعها الاصفر مش عارف ايه انها عبارة عن جرام نيجاتيف في باراميترز خدتها ايام سشور الكلام ده بيحسك عندما توجد بصير السف معاك في المعمل لا يمكن تحط فيها اي موضحين من دول مش هيدي حاجة مش هيدي اي حاجة على عارقوني التفكير في الفانكومايسل في هميلي هي البديل الاساسي وعندما يتكتب الفانكومايسل انت سهل عليك تكتب فانكومايسل في التقرير انما الطبيب عندما يجيلوا دو واحد الفانكومايسل يتلعب زي ما انتوكل مر الفاتر ليه لان ممكن من سنجل دوز غلط الطفل ولا المريض يضيع سبعه طول عمره ويصل عنده فشل كان ريفرسابل فالطبيب لما يجي له بقى الكومايس انت تفرح في النتيجه بيدي معاكوا فوقمايس الحلو انما الطبيب بالنسبة له المشكله لا يمكن يدي الدواء بدون ان المريض يتابع معاك بس اذا كان معاك مش بكتيريا هيتابع معاك في مختبر الدراغ مونيتورينج تقيس مستوى الدواء ماشي بس طبيعي ولا في فاريشنز فاهمين يا جماعه ولا فإذا دي المنوعة إن شاء الله ديك هشرحها بعد دي أما المكتوب هنا أدوية بعض الأدوية بي الأدوية التي تستخدمها في علاج الدت بي في منها نعلم الهديشة في السنوات دي محرم من فصل الأدوية دراج ده محرم لوحدين تهمها أنا معا؟ ما هم مش هلون؟ مع كده ده وتاني تحديث اللي هو باسيت راسين ده وده ده يعني ما في ماوش تصعيد بالسفن، فإذا الثاني ما هي الأدوية اللي هم في السلوال؟ اللي بقى بترتيب الشعر حاتكون من البيت على حكت، ثم تأتي من البعض ما سحب، معايا؟ أما الصور العام أسلع أخرى اللي بقى تين هم في السلول كم جلس؟ آه في بعض الأنت تبيده سنتبيده يا لهو على خط القصر لو خاص بس لما مين؟ من؟ لو أنت انا بحاول عشان تستوعب ازاي بتبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي فاهم كده طيب فاذن اللهم صل على سيدنا فقلنا ايه غير بيتاكتر ثاني قلنا ديتاكتر كم مجموعه اربعه ادي اول مجموعه مين سي 6 ثاني مجموعه مين تاني <تصفيق> مجموعه مين كربو رابع مين قلنا جوان بيش وان بيش اربع مجموعات أربع مجموعات بسم الله هنتأمين. <تصفيق> <بالنسبة. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بسم الله. كلام كله معاي ميكانيزم ووو كله خلاص ده معاي صح كرر لا؟ والأدVERS EFFECTS وزي العيبيه شو حام الرفاه. وآدي وكيف الأنزيمات كسرت تاع الميكروبيا بسم الله بحم الله. نتقسم الى اربع مجموعات رئيسية نمبر ون ما هي قسس التقسيم ليه قسمناها الاربع مجموعات ما هي القواعد اللي احنا قسمنا عليها ثلاثة عوام كم فاكتور؟ لا. رقم واحد سبيكتراب. هل هتبقى برود؟ في منها برود سبكترب يعني اشتغل عليها كتير كتير على الكثير وفي منها نرويش؟ السبكتر يعني بأول أساسي بتاع التقسيم اللي هو على حسب السبكتر تاني تقسيم هل هل تتكسر بالإنزيمات اللي بتطلحها البكتيريا ولا؟ هل تتكسر بالإنزيمات اللي بتطلحها البكتيريا ولا؟ وقلنا البكتير مش إيه وما أستألنا بمتوليمين <تصفيق> هل تتكسر ولا قلنا الانزيمات اللي هي عباره عن كتايب الانزيم صح ولو فكروا قلنا زمان بيتكلس انزيمس ايضا بنسميها ان بيسليتز يا اما, إما سيجالوز كولونيز صح فهنا البليسيمز هتبقى نوعين في منها يتكسر وفي منها ايش زي ما قلنا القاعده عامه صح كده لا مم. يبقى النقطه الثانيه ده هل هي بتدستراكت باي بيتا لاكتاميز الانزيمات بتطلع ضد بعض البكتيريا زي السالمونيلا شيكالولا دكتور <تصفيق> معايا حبيبي اللي جنبك معايا أنت قائم ماشي. في التقسير. هل تعطى أورا ل أم لا خلي بالك الموضوع حاول لا سهل هل تعطى أورا أم لا هناك بيتا مع دكتور حبيب معاه. اقسم بالله اللي هيشوفه في الايفون تاني او اي او الالعب هاخد اسمه مش انا مش اضره انا مش صغير ولا ابدو غريب بس اذا الزنق في نص درجة او درجة في الاخر مش ااخدها واقسمت بالله العلي العظيم اذا وقف جاب تسعة وتمانين نص هياخد تسعة وتمانين نص واتحده مش هتجينه تسعين خلاص يبقى لا رزانتك ولا ايش والاقسم بالله يمينه وحسب على اول والله الثمرات تمام لا ولا اي حاجة خالص لما تاخد حقك فنرجع تاني نقول انه هل ترى أورال ولا؟ هناك بعض البنسيلينز اذا اعطت أورالي بيحصل تتك... لها كومبلكست استراكشن بالجاست اسيد ازاي فإجباري إن حافظك تبيها إيه؟ إنجكسن وخلي بالك إنجكسن بيبقى مشكلة خصوصاً لو أنت تبيها من الداربكا والمريض عنده هايبر إيه مش هنفعش تجيك تأهفان إزاي؟ إنما الأورا اللي ملحوظ لو عند رستان لا إذا كنت فيها وعملت لي تيست لكن أحيانًا تبقى في ظروف مرضية قدامك حاولك زعلان زال خلاص؟ نعم إزاي؟ لما إذا روادي يبقى اذا دلوقتي اوزز تقسيم البيتا لابتم انتبيوتكس عبارة عن او تلات حاجات على حسب الاسبكترم على حسب اني هتتكسل ولا على حسب اني هتتكسل ولا على حسب اني هتتكسل ولا يبقى التلات حوامل ديات هنغطيها في كل ايه شانتورب في كل مجموعة في كل ايه؟ مجموعة فهمتوا حاجة؟ سيمة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم البلسل اللي هقسمها الى مجموعة واحد اتنين تلاتة اربعة وتاني في كل مجموعة هنقضت كم عامل تلاتة تلاتة المجموعة الاولى هي عبارة عن اتنين انتبرتك مغضلتها من الانتبرتة واحد. دا اللي هو اول ما اكتشف في علم بيليسيد اللي هو بتاع افليمي فاكرينه وما زال دلوقتي وما زال افضل في بعض الامراض ال بيليسيد جي اللي هو مين بيليسيد جي بيليسيد جي بعد جي ده الاولى نارو. ومعاه واحد تالي متركة عد عليها مرة كراب اسمه بنسلم في اسمه ايه؟ بنسلم بنسلم في بنسلم في. في يبقى في عدى اول مبوع كم واحد؟ قول ورية الصوت كم واحد؟ بنسلم بنسلم بنسلم في في ماشي؟ ايش الاسبكترم؟ ناراسبكترم زي ما نعرف نارو في البيتالاكتب عندما تقول كلمة نارو يبقى معناها بيشتغل بس على حاجات في الجرام بوصطف على مين؟ في الجرام بوصطف احيان بعض الانوروبس معاها انما عمرو يشتغل على الجرام ايه؟ لما تسمع كلمة ايه؟ نارو في البيتالاكتب كم بالذات ماشي؟ اهي نارو فاذا المجموعة ده غارة عن نارو اسبيبتر نارو اسبيبتر والمجموعة التانية برضو نار سبكتراب. المغنطين اول عامل. اللي هو مين? الستفترق. المجموعة دولة نارو. والمجموعة التانية. المجموعة التالتة برود. والمجموعة الرابعة مش برود بس ده كمان يعني كمان فيها ايه? معين هدي كده? معايا؟ الجهاز مش عالت ايه؟ والموضل بعد منه اقص فيه مش عارف ايه الكباسة تحتوه فهمت ايه؟ نيوان درستان؟ يبقى اول حاجة على حسب الاسبكتر البلسينة اول مجموعة مها والتانية والتالتة والربعة مبدئية برود بس برود بحتى وعندما تسمع كلمة برود يعني ما غاناها هدخل في مجال مين؟ الجرام نقي، انت الصح. معناها تدخل في مجال مين؟ جرام الجرام نقي. يو عندنا نرجع للمجموعة الاولى تاني. ممثله في وفي كل السلسلنز كل السلسلنز مع المجموعة كل السلسلنز تتكسر ب مع هذه قصة؟ إذا هركز مش لحق بالذاكرة كل البيلسينز تتكسر بالانزيمات اللي ممكن تطلعها البكتيريا بيتا تبيز في معالم مين? <تصفيق> فعشان هذه الميزة المجموعة الثانية خلت لفظ لا خلت اسم مميز خلت إيه؟ ايش الاسم مميز بص. بيتا لاكتاميز. يعني بيليسينيز. حاكه على في شفا بعض بيت يعني بين السن ده الزميطه تك ريزيستل يعني استجبتين بريسيلز يعني السيلينات فيها ده ازاي ايه تمام وصلت يبقى اذا وانت غمض بدون ما تذاكر الاولى بين السن نيز ولا لا لا لا الرابعى بسنا الرابعة التانية ماشي برائعة عليه المجموعة التالية بدل سينيستر لستة الرابعة المجموعة الثالثة بدل سيني ااا برائعة وصل والتالية والتالية. ما عندنا استاد المطلوب منك تذهب للمختبر الدول يتعالى أورا إذا تعالىش معنا أول هالة ما يهمكش لكن اللي يهم انت بتشتغل حاطط الانتي بايوتك فاهم ده مغذائي بص بص بص بص بسم الله الرحمن يا يا بسم الله الرحمن الرحيم ركز ركز معايا المجموعة الاولى يبقى هي نارس بكترام يعني زي ما انتر عالي يبقى هي شغالة جرام بصطف واحيانا معاشق عاما روز وانها بنسلين لباية وكم واحد؟ بنسلين جي دا الاب الروح كله مام مام البنسلين جي لا يعطى اوراني اما الفي يعطى يبقى الجي يتكسر بالجاس الكنسل والفي وصد عند وصفها تمام اي تستخدم اي جرام بوزيتيف تستخدم بس ما عادش قوي لكن مازال في امراض معينة فرست تشويس في امراض زي ايه خدتوا الان ايروس حضرتك خدتوا ايش خدتوا المقصود لها صح صح أنوأ أشهر أنواع أشهر أنواع الآن الكورسيديا من هي يا ابن الإيكولار داك رابنا قلت بص الله الآن رومس البكتيريا اللاهوائية البكتيريا البكتيريا عزك الله العافنة ما بتحبش تعيش في الكورسيديا أشهر أنواع الآن الكورسيديا وحتى قلت لك اسمه كوليستريديا اللي روبس فينينها <تصفيق> كوليستريديا الاسبيشيز و دان كوليستريديا أنواع انواع يا دي هما دبتور الله يعزها و عليه و في مكان يكونكش كويس كلها دي حعب و تحفظ ايش التتناس التتناس يا اخوان كوليستريديا تتناعي مو ولدت فيما كانش كويس تلحى بتاخد التترس تترس انها الاسباح لو غير التترس والسيدة بتاعت الدنجارين ايه اخطر والله انت عشان انت عشان يقتلها والله دي ده قلب ده جمع عزك الله ماشي؟ زال في الكوليسترينيام هو الفرس التشويس اتواتي السفلس ايه سفلس شور؟ ما زال مازال بالسلينجيه في الفرس التشويس اتواتي خلا؟ كنت في الفرس يعني هو و هو واحد ايش؟ ايهو؟ بس ممكن ببعاكينا المهمس جدا حينا المهمس اتواتي؟ النقطة الثالثة والاساس خدت غواتي كفيفر روماتيزم القلب هناك فرق بين الروماتيزم القلب و روماتيزم العادي هذا ما انتم شايفينه اولا اسمه اشتاع فضيات فبتل اشرح ازاي؟ روتوزم اللي اسمع به ده بتاع المفاصل والعضلات ده اسمه روماتيك بي اسمه ايه؟ ده نفس عادي لما هو صح اسمه أمراض التهابية في العظم والبص. طب ياخد ادويه المسكنات مثلا مضادات التهاب او روماتيزم القلب ده قصه ثانيه روماتيزم القلب معناها واحد عنده استافيل كوكاس في تهوريتكس مش خدت السفيق خدت الاستد كوكاس انت بتقول خدت استافيل استريب مش خدت غلط اللي هي بتعمل تور واحد عنده تور طفل أو أم أو أخت كرون تور سلايتس قلت عليه شكلها على طول يتصل معنا في السنة، فالبكتيريا من جوه عنا حاجة في اسمها بكتيريا فل مغمورة، وطلع توكسنس، تطلع سموم. أو واحد عنده كرونيك، ديس الفيدميشن دي كلها عم البكتيريا تطلع ايه توكسنز التوكسنز التوكسنس مش البكتيريا اللي تروح القلب. لا التوكسنس نفسها. التوكسنس هي اللي تروح للقلب وتبدأ تلتهب في الفازس في صمامات القلب عم ذورة البصر ع في البصر البيضة غير الصمامات لتهب فبالتالي يتحول الى فايبراسكيشو فالصمامات ما تشتغلش هو مفروض قبل الأذين والدموين صح ولا لسنته فالأذين ما ذا يفتح كده فينزل الدم البطولة دخرا حمقاء كده فبأصبح فايبراسكيشو معك باب عظم فالهو عالك كده لا كده ولا كده فهلين معايا؟ طبعا. باص القلب لا اسمه روميت اسم ايه؟ معايا حد كده؟ طبعا فلاهوا علاجات من اهم العلاجات بتاعته في حاجة ما بيشي ده فادرستشو لكن من اهم الحاجات لازم ألخم ايه؟ او؟ نوها مشوكتها لدي بكتيريا الفيلم خدتوا بكتيريا بايوفيلم بكتيريا بايوفيلم معناها مش بايوفيلم صورتها بايوفيلم معناها البكتيريا في النسيل من جوه وعامت عش العصفور حواليها. بكتيريا البيوفيل معناها او ده السبب ليه ايه المرض كده خروج تصايح رحمها ما حاجة معاه. فيش حاجه معاها لازم الأم تشيل اللوز لازم فيش حد البكتيريا دخلت من جوه زي ما بقولك بصورها لك وراح تعملك ايه عش العصفور حواليها فايبر ستشر مع الديس ده مش عارف قال ايه تبدي اي مرض حيوي كانه واحد غاز وراح عمل صور محترم ايش عامله طرب هو من جوه ومن بره مش غريش نمره واحد حاول منفسه عشان نخش فاهم معايا انا مش حال غير انك ايه تعالوا معايا فعل من جوه عمك هتطلع مين التكسس ما عندكش حال غير توقف فعل مين لو اصله التكسس مين اللي عامل المرض التكسس لغايه ماشي مين اللي هو فاهم معايا يبقى في العلاق قدى عنو ما عاليه اهم حاجة معلومة عروفت الفرقة من روماتيزم الالف والروماتيزم العادي ده <تصفيق> عاوز وصله لانه ما عاوز فلساقه جدا جدا بصد فمستخدم بلسين انجي لكن بلسين انجي شورت اكتن شورت ايه؟ ست ساعات ست ساعات او اربع ساعات كمان فعشان كده وبتاع الادجكشن زمان لو تسأل حد من فضلك تسال حد من اهل الكرام من 10 ل 12 15 سنه يقول لك والله كان متعصب وراح حاول كانت بتقوصي ناخد عشان يجي فاهم ايه الله لانه هو الديروشه بتاعته خمس ساعة؟ اربع انت هنا خلي بالك لازم تحافظ عليه في الدم تماما يبقى تدي كم في اليوم اربع فقط في مدة في في العلاج مثلاً أسبوع والآخر في تياب ستين ايه؟ بالله عليك هات بريط يخرب ستين حق لها يبسك وروح ربيه. صح؟ صح هو الصح؟ لما هو كان كده؟ في علم كان كده؟ طب ايش الحل؟ هل هو موجود حليم الصلاطي؟ لا ما هي الموجود؟ الموجود حاجة ستان لورم جابنا راشح في الله ورسوله اللورم. اكسي بنسلنجي او بسموه الربعان الناس اللي بتتام في الانتحانات بتقرق اسمه ري بو زي ري فورس. الناس اللي بتحترش معناك شعبش راح فلسرالي او ببعوه بس يزاكر بالليل عليها دي ورايا كلا بصة كلا شبا بقى بصة هما ايه؟ قالوا كده لكن بتاع ايه؟ غلط او الدكتور كاتبها ايه؟ صح؟ انا بقى معاوج معايا؟ تصر تتيل اسمها ريب فورم. فارمس هم بسموها لونج اكتب من سن جيل يبقى الموجود حقيقيا مش من سن جيل كل لكل ساعات ده لونج اكتب يعني ايه لمحروقنا كل اسبوع ايه لمحروقنا كل شهر يا ام حقنا كل اسبوع يا ام حقنا كل ايش? ساعة. كل شهر. ما علي حد كده? الله يضعه. مين سأل السؤال? انت كده صح ايه? انا احترمك. ونسقفك كده. <تصفيق> لانه ده جزا الله في يعني الله بعمل روح معنوية. واحد بادها خلاص فكر. يبقى على طول. السؤال متوقع كده صح. اكبر مشكلة في البلسلت. البلسلت عبا في العرب. حرق. تخبط واحد حذبه سلت له عامل بيحطه ايه فهمتك يبقى يبقى يبقى اديك كان في كام مشكلة؟ 2 حرق يعني تخيل العيل عمال كل يوم ست رعد فض وي نط فهمتك فقالوا نعمل ايه نضرب عصفورين بحجر واحد نضيف مخدر موضعي نضيف ايش؟ مخدر مع حقنه مين البريسيدم المخدر الموضعي ده لوك أنا هيشيل الإحساس بمين <تصفيق> <تصفيق> يا سلام تخطي الحقد يا سلام فش حاجة والله سلام كده فمزعج وي وي, وي من معدل الامتصاص فهمت حاجة فبالتالي الحقد ممكن تبقى في نوعات تدي أسبوع وفي أنواع تدي شهر شهر يو اندرستن يو اندرستن ياس يو اندرستن اللهم صدره بس, بس الله, عبد الله بص يا حبيبي ان الله الله يا ابني الله يسلمك الطريق وامينه احنا هنكتب قدامك بس الكلمه 12 طيب بس انت يعني قادر يعني يعني ربنا يسلمك الطريق وكل شيء يعني عبدالله قدامك اكتب 12 راسح ماذا يبقى دي فيه بروكين بروكين ده نوع من اللوكة اسمه بروكين وفي عندي بلزاسين. ده بتاع الشهر. وده بتاع ازاي؟ بروكين بلزاسين انت حاطك انت معاك طفل بس ان شاء الله احسن ازاي؟ الأطفال عندها روماتيزم القلب ديت خلي بالك التوكسنز بتاعت البكتيريا السيلتوكسنز دي مشورة في الأطفال كتير جداً دام الأطفال إيه؟ كل حاجة فين في فمهم فعنده انتهاب اللوز والانتهاب القذي الوسط ده منتشم فخلي بالك الطفل لو عنده اللوز فئة أو, أو لا أو أمور بيهمنه تدينه المياسفنة دينه مش عارف إيش والبكتيريا عمش تطلع ميه؟ بتأثر على حاجات حديدة بتأثر على القلب لو رحت عملت له راسم قلب عشوية تلاقيه الراسم بتاعه ده يتلخبط وتلاقيه تتعثر على المفاصل مفاصل. وعلى الظهر تلاقي الطفل بدأ يتقوس تفهمين ازاي؟ الطفل بدأ ايه؟ فالاطفال عندها كلام ده بتتضر ان تاخد حقنة اللي هي كل شهر ديت ممكن لمدة سنة تكبروا فلاكسة عشان ايه نعمين؟ او لو ام كبيرة وغيره وعندها مشاكل في الاسنان كلام من ده فقام ازاي؟ هتاخدت بنسلن ايه؟ جي. حتى.. بحضر فقام تروح لضمان بأسنان بس انتظر بأسنان ايه مش تمشي؟ يعني رجل كل منسان في ناس كده حلو جدا جدا بس ايه؟ فبيسألك لو انت بتنحش الدرس او بتخلع درس عندك مشكلة في القلب ولا حاجة؟ لان هو قصد وين؟ روماتيزم القلب لو النسان عنده وفو يفرض فيه, فيه في كورس ده بتاع الاطفال ومعادش اوي يدوه اوراني يبقى خلصة بالاول مجموعة هي ايه ايه سلم جروب واي خلاص خلاص جروب, خلاص. جروب تو ده لعبة بطرد المختبرة الحديدة اش راح ابرحتي وصلوا بطرنة اقضى بشي جروب لاند والله هي, شبه شبه. هي الاساس هي الاساس جروب تو كل شغل باب المختبرات في اللاب جروب افهم معايا الله يرضى عليك قول بسم الله الرحمن الرحيم مش مش مش مش لحظه 10 دقائق ان شاء الله يلا يا الله يرضى عليك اتفضل معاك متابعه بسم الله يا ابني بسم الله جروب 2 بنقسمها الى مجموعات او مجموعتين اول جروب 2 عايزين التايتل بين ستينيس في ريزست خلاص خلاص الموضوع على طول خلاص ريزست عشان بس الاخيرا يكون فصحح معايا معايا صوت ها معاك بينسلينيز ريزستنس فيسل ريزستنس بينسل ناضف كده وخلص خلاص بابا وقفها ليك ليك لكن احنا قلنا الاساس هي عبارة عن إذا قسمها دي مجموعتين ميسي سيل لند واحده مجموعة وده شغلة كله في المختبر عليه معايا؟ والمجموعات التانية نون ميسي سيل لن والمجموعة التانية ايه؟ نون ميسي سيل في واحد انا طلعته معايا هنا في اتنين طلعتهم اخر مرة فين؟ اللي طلعتهم اخر مرة ايه؟ في الدنيا طلعتهم اللي فاكر في الدنيا طلعتهم ما تخافش مساحه تذكار في الدنيا طلعتهم جنبنا هنا ايوه وصفت المكان ما اكران انت واخدينه ما دي ما انا ما سؤال دلوقتي نوع من البنسيلين وليا مزاه كتير بس عيب ان البكتيريا بتطلع عن بتكسرني ايش الافضل قدي بليسلن ثاني معايا استنى بس شغلانت بس يقتل البكتيريا اللي بتطلع عن ولا قدي مادة كميائية انهبت للانظام يبقى ده هيقتل البكتيريا اللي بتطلع عن وده انهبتل ايه ساعتها في الاول لابتو على انه مين ده صح ولكن في الاخر وصلنا مين الافضل معاوش معايا وانت ده شامبينك مع بعض يبقى مين انت؟, يا رجل لهو. انت مين انت مين انت ده قال الواحدي اهو التاميل انت مين انت اللي نزلنا انا نزلنا مين انت ايه اللي هطلع مين الاسم الانزيم ده ايه بتاع يبقى انت هل تتكسر بالانزيم ده لا يبقى اسمك ايه ريزستنس بينيسيلين ريزستنس بينيسيلين بص ارجع كم واحد فاهم ده مال اللي في دي فايده ان شاء الله بص هي المره اقصف بيها التانيه مش هتتكسر بالانزيم وبالتالي ليها قدره تقتل البكتيريا بتطلع مين بص ليش بحذاك الكلام قد والله افضل مجموعة في فيزياء صح صح اهبل ما تكسرش بالانزايم داخل في النار وحرقش في النار واطيها كمان فاهم علي ولا لا أيوه. ما بدك تنزل <تصفيق> طلع انزايم اقول لك ايه لا تستعجل احنا اتفاقنا البكتيريا اللي بتطلع الانزايمز كثير انا فصلت جميل يا دكتور ولو اشتقت فعلا سجل, أنا ما ما سجل لا انا اقسمت لو وقفت على نص درجه لو وصل حتى ايه مش كان شايفين انا اصل لو انا عم معكم معاك لك لو جات لك مكالمه حضرتك اتفضل مشكورا واديهم انا شفت هذا كلام? <تصفيق> ما دام انا مش في بعاك في شيء اي حاجة انما يبقى حضرتك معلش يا نقول المواقف على على درجه من النجاح مش من النجاح وصلت فاذا المجموعة الثانيه دي حضرتك أصبحنا إن هي بينسلينز اللي زست المجموعة الثانية عبارة عن المسلسل اللي وحده. والمجموعة والتانية حاجة سمعنا في سل كان زمان بيخوضهم عبد النسر زي ما اتفقنا ما سمعتش أوه دوال خلاص خليك بقى لعبة المسلسل. ماذا يحدث المعمل؟ بيجيك ماريل ساسبقت ان هو عنده ستاف الفيكشن مارد عنده النوى في عنده الجلد عنده راسباراتور عنده مجال ستاف كنو الصبح في الام الحامل ام المرضى في الاطفال في الكبار في الصغار ستاف الفيكشن عاية كده حاضرتك بتزرع انت اللي هي هي عن. عاية تزرعها في طبقة انتزعت ستاف علمكم دكتور مباشر انه مدام ستاف لازم تعمل ديفرنشيشن. صح ولا اقولوا او لا صح, صح؟ اللي هو كوجالس ديجيتم كوجالس ديجيتم مش عارف ايش ايش ايش معاك? عملت الديفرانشيشة طلعت معاك البكتيريا اللي هي اختخو اسم ميسيسين لن او اه ميسيسين لن ميسيس استافوريس قدت كلان ده ورع ماشي? استافوريس ده من اشهر الواع استاف استافوريس موقتاني عملت طلعت استاف ما دام استاف ده انت بتكمل لوحدك اوتوماتيك تعمل في تستاف اورياس ولا استاف اورياس كابيليدوس كاف هتبت كل الكلام ده لا <تصفيق> ديت معاك استاف اورياس لازم تكمل يبقى ما زلنا في الدايجنوز ما حطش انتيبوتيك خدها يبقى لازم تكمل هل هي ميسيل ريزيستنت استاف اورياس ولا ملم ميسيل ريزيستنت استاف اورياس اللي هي ام ار اس المستشفى ده او احيانا بيخسروه لك خارف الكلام ده. مين يقول الكلام ده؟ انت لان هو يتحضر عليها الانوستريتل مع كده يبقى مدام دير فاكس تافقوريس هتبدأ اول حاجة تعمل لها تعمل لها مع المساسين تعملها مع مين؟ اذا استجابك يبقى المعارسين اللي انت استجابين يبقى معناها م ار اس اي خلاص؟ عندما تطلع الستاف انها <تصفيق> يعني معناها كل القصة دية مش نافعة. شو تفعل? حضرتك باتي. جايت لك عينة. طلعتها انها ستاف. استاف. استاف قلع. استاف قوريا. استاف قريب دي مش عارف ايش ايش ايش ايش ماشي? فور عينك هنا لابد انك تكمل طلعتها استاف. طب وجه حد فيها استاف اورياس ولا لا هتعمل ديفرنشيشن طب ما قلت له برشه اللي هو ميكروبتس طيب طلعك ما تقرفش <تصفيق> لحد كده لسه حسيت لا انت قلت خد تحددها هل هي ام ار اس ايه ولا نان عن طريق مين طب واذا طلعت ام ار اس ايه معناها ماجيش في الطبق بعديها واروح حاطط سي فالس بارل اه ها اه اه اه أو امن الطلقة. كل ده ماهي. ماهي. ماهي. فانتوماسي فاميلي ان. اه. البليسلين زي ما ده الفرق بين اللي فاهم والفرق بين التكنيشا. محاين معي جبا. ايه. وصلت? ايه. المجموعة التالتة. المجموعة الاولى كان كام ده? اثنين. الاولى اثنين. اثنين. والتاني اثنين. التالتة اتنين. والتالتة ايه? اتنين. اتنين. اللي هم اشهر اتنين على العالم في العالم. اللي هو الامور. زي سلم? مين مسلا ابوك بسلم? تعال. مين هاي اهو افضو? اتنين فعل. انتوا اقوى فرين انتم مين الاهل والمتحابة امين? مالكا. مالكا. دائم دائم خلاص تعالى يا عبد تعال. تعال. ما هو عشان ايه الواحدش كسر رجله ده انت ده مين امك سني ده مين امك سني اتحاد وده أم بسلل يبقى الاسم ايه؟ أموكسين معي بطور اه ما شايفش، بتخافش عشر دقايق بعين ده مين ده؟ أموكسين ده مين ده؟ أموكسين بسحن معي الارض عليه والله هو اللي لب... موجود في بيوت كلها وده مين ده؟ أم زي سلي. يقدمين ده امسله وده مين التلت. ده وهم الاتنين جايه مجموعة والمجموعة الثالثة الثالثه برود سبيكتر من اسبيكترا برود سبيكتر وبيرس ينزل نزلت باي باي باي باي وجيفن اورالي يس يس الله برود سبيكتر وجيفن اورالي ده شيء ممتاز معايا معايا لحد كده بس عيبهم ايش لا يبقى لازم الدفتر لا دخل. دخل ما دخلش بيدخل معهم مين؟ بيتركتماز <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هيريدز <تصفيق> الاخ ده اسمه ايه؟ اموك دي اسمه ايه؟ فكلمه هيركتماز اللي كم واحد؟ اول واحد منه كان اسمه ايه؟ كلافيورانيك اسيد اسمه ايه؟ فده خد مين؟ وهما التين خليك واقف هنا اسمهم اوغومنتين يبقى مين ده؟ <متلك> مما يتكوى الوجومانتب؟ من الأموغنسلل ومن تاني البيتا الكلافروليك أسد اللي هو ينهبت للأنزائي وصلت؟ ده شركة جالاكس معاي حد كده انت اسمك ايه؟ مش هكوه؟ ما بسيليه ما بقول ده؟ اسمك ايه؟ عم بسند اسمك ايه؟ عم بسند. اسمه هو؟ عم بسند. ولا؟ مدبي. أنا مدبي. مدبي أوه مجدو. أش. عم بسند عم ماشي؟ ده خد النوع التاني اللي بيطلع بسند هيردي. لو أصل مين؟ أصل بقته. يبقى انت كلبك يا انت انت انت مين؟ كلبك أسد. أنت انت كلاميرك اسد. طيب. وهو مين? امو بسلت. أم هم مع بعض انت اسمك الناهرده? ام بسلت. ام بسلت. ام بسلت. ماشي? وانت مين? سانجاكتر. ماذا مع بعض يونس اي. تلكي فايزة. مين? يونس اي. احجلك. طب عن انتوا شكرا لحد جالك فاكم لكن هفهمكم دائما احنا عندنا في سؤال في الشفوي للطلاب لللث عندما اخترت يا زي بياخد كذا في سؤال ديفرينشيشن ما الفرق مين الافضل الامودسلين ولا الامبيسلين انا اقصد انا مين الافضل, مين الأفضل؟, مين الأفضل؟ لا سنة لا الاتحاد أفضل أو سنة لا مش عارف من أفضل كل له أدفانتج وله إيش أدفانتج الأمقصس اللي هو المضاد الحيوي الوحيد على مستوى كل الأنتربيركس الذي امتصاصه شوف قشره بعربية الله الذي امتصاصه لا يتأثر بالأكل يعني تحدث إذا قبل أكل زي خدته أستعد أكل ده خد بعد الاكل امتصاصه كامل اللي هو ده انسى ايه اسمك بقى معايا هذا كده كومنتين معانا اه ده عم الدعاي لان هو برضه نفس المنتج دلوقتي بيتباع بس بتاعي على فكرة. معايا هادي مركزين معايا ولا ايه اما باقي ال ال مش بس مش بس, بس, بس, بس, بس, بس ده نحو انتصاصه ويتقصر منيه اللي عشان كده يتعطل يا ابنة لك لساعتين يقعد لك لبين يبقى دانيك زلعب؟ ضعب ميزة ميزة الزلع صالح مقابل الحاجة التانية هم دايماً أكبر مشكلة بتواجهك في الحل في اللي فيكش أنا الساعة أكبر من المشكلة بتواجه عشان يقولك يخبرنا المختبر حاجة وربطه بالمجال الكلينيكي حاجة تانية لو ام حامل عندها انفكشن ودكتور جدا معظم الانتيبيوتيك تيراتوجينك يعني تعدي الرحم لو ام حامل فتاة شو الاولانين تعدي الرحم الراحوية وتغير في الجنين فيصبح الجنين عنده مشكلة لانه مشكلة ناسية مشكلة عقلية اللي هو التشور فوق المالي والغير مالي, مالي. مالي. مالي. معايا هدى كده؟ لانه فرط التخليص بتجيه خلاص فرطوها هادى الديسة اللي بقى الوحيدة اللي بسموح لك بيها بس مش على تقل دواتي فيه نوع هاقوله بعدين ويه البيليسيلنز بس مين افضل واحد سيف بالبيليسيلنز بالنسبة لهم؟ الامو بيليسيلنز ما بقى عاكش البيليسيلنز يبقى ما زالي البيليسيلنز اللي هو بتاعها مجازا اللي هو رجومنتين مين لعين؟ <تصفيق> ماذا؟ لا؟, لا يتأثر بأكل ولا غير معالي هدى كلامه؟ اللي تسلين هو اللي منا تأثر؟ لا سلين ما عيبه اسأل اي واحد ياخد كرس الأجوب الدين ويقول لك ياخد دايما اللي بجير سهد عزك الله عيبه ايش بجير تمام. ايش اللي بيحصل؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والصلاة والسلام <تصفيق> والسلام. والسلام. الله والصلاة والسلامة على سيدنا. هو في الخطوه بس ما في لفظ اسمه سوبر انفيكشن اسمه ايه خلاص انا اتخلصت خلاص طب انا بتاعتك فيها بكتيريا تكافولية ولا لا اي نورمال خلاص يعني ان شاء الله بكثير عشان ده وخلاص فيها بكثير ايه تكافولية لكن في بكتيريا تكافولية خينه يعني اذا ايه زي اللي إيك ضعفت يروح إيه؟, ايه؟ يقلب عليك الوبرتلسك بكتريا صحي معايا هاي فهنا حضرتك يا الواحد ياخد الأموب الصغير لقيه إنه معاه هو بيحصل سوبر ببعض البكتيريا الموجودة في الانتسكن يعني هو بيعت كل البكتيريا بصوا جينة فأصبحت النارشمنت والميديا والتغذية للوبرتلسك بكتريا فهذا إزاي؟ بس اللي هو النوع اللي هو ايه بيحصل له شفت بيتحول لايه ملخات بعد اللي هو نوع من الكوليسترول ده فبالتالي هو بيعمل ده اي ده صح خلاص يا معايا لكن ايه اخر مجموعة اخر مجموعة اسمها ايه هي المجموعة الرابعة بروتس بيكترام ولكن اه يستورب المجموعة الثالثة هي بروتس بيكترام يعني هشتغل ضد القرام بصد في القرام ايه لكن تيدي عند القرام نيكاتف توقف لكل مقام المقال يعني لا تشتغل ضد الهوموفرنس ولا السودومونس ولا البروتيس فهمت ازاي؟ نحن سنبقى ما يحدد كده؟ فجأت المجموعة الرابعة عاجلت التالتة ودخلت رئية ايه؟ تغطي جدت مين؟ السجنورس وهنزادة فعشان كده سموها انتي سجنورس اسمها ايك سجنورس او ده الافضة عام؟ اسموا ايه؟ لان السجنورس ده مهم جداً ده سؤال تجميعي بقول فلاخد فيه سؤال تجميعي هدي ما هي المضادات الحيوية؟ اللي ممكن تستخدم في علاج السولوموناس لأنه دي فضيحه كبرى فيها هي دي اللي بنجمع فيها هي دي حضرتك في المختبر بتشخص الحالة السولوموناس السولوموناس على تشخص بتتشخص بدون اي حاجه قال لك تس مباشره تشم الطبق تلاقي ريحته زي البيض الخربان خد خد خد السولوموناس السولوموناس فعال لاي مروحه ليها مجموعات معينه بقى فضيحه المختبر فيها هي دي انت مشخصها بيت. وضعك لرسكة بسم الله ما شاء الله يعني. فالفضايع كلها فيها ايه او الله عظيم. دي بان هنا. فهمتك ازاي? فعشان كده ابو هاركة هو. فيه سؤال تجميعي. وممكن تلاقي في الشورت الساي. ممكن فيه. مسج مش دلاشة. زي ما كذا والله تجميع كده المهمة ما هي الالتبابتيريال اللي انت هتستخدمها فيها جميعي. سلمان. <سؤال> اول حاجة المجموعة الرابعة من مين? من <سؤال> سلم. <سؤال> خلي بالك. يبقى اول ما تحب في الطبقة تحب المجموعة الرابعة من مين? <سؤال> <سؤال> اللي هو دور عم ببراسلن وتكرسلن تعتابعة وتكر دي. وبرضو فيهم بتاستمسل هيرو. معاني حاجة كده? معاني? يبقى دول يبقى تحط واحد يبقى تلات. هم تاتة اربعة دي. يبقى دول اربع عراسق قبل. فاهمين معه ولا اخي? فاهمين? ارسلها من دلوقتي الله يرضى عليك. لو عندي طبقة في صدوبون. وهيعمل الانتيجمياتيكس تلستيبتس هحط ايه؟ نبقى اول حاجة اربوحة النهارة oh من هم الاربعة والخمسة دول تبع مين؟ المجموعة الاخيرة اللي اسمه اكستينتت بليسيلنز او انتيسودومونة بليسيلنز اللي هو بيبرا سيلن تكار سيلن ازو سيلن معمل ازاي؟ معالها تجرب؟ المجموعة التالية هتاخدها من السيفارس بورنز المجموعة التالت هتاخدها من اكس مش هقول دلوقتي المجموعة الرابعة هتاخلها من مين? من وعي فهم ازاي? يبقى طبع كله في النهاية هيحتوي على كل الادوية التي بوكم كلها انتي. ثم تقارب وتفعط ما مين الافضل من التالي بليس بجمارة ده. ده ده استعمل. ساعتك بيوصل انه فيجا للطريق دي صنعني يا شكرا. ده ده رجل محتمل فاهم. بصد. بصد. بصد حاجة. اخر حاجة. ما شيء إذا خلاص خلاص هذا هادك سلمت ديش رحناها بالتركتس هاد بالتركتس فوق. دي التستيست حجمات العامة للسنينز بستخدمها لما بروفلكس لما كريبت. ووو هذه الحاجات والحاجات البروفلاكسس والبرينسالز لابد نختبر باليب إنه عنده حسية أو حسية. كذا آآه. لغاية لغاية 2 يبقى ديت المحاضره موجوده فين؟ طب لك اختبار ان شاء الله لغاية لغاية الصدر سيفون سيفون لا والله كتير اول كتير أهو كتير, أهو كتير أهو. عارف. عارف. خلاص؟ لسه يا ابنة مشروطة فعلي خلاص؟ في اي سؤال؟ فيمتم؟ ان شاء الله منه المختبر تبقى فاهم؟ إن شاء الله. يا ابنة كان ده والله والله في القمة الهمية يا ما تجي لك الحالة ستاف تتعامل معها ازاي؟ ازاي ستاف قريص؟ ازاي بن سنن؟ ازاي؟ تفهم ازاي؟ يا ما تجي لك ازاي تتعامل معها ازاي؟ كلام في قمة الهمية خلاص خلاص عشان التحالات أنتو الظروف عندكم التحالات وإن شاء الله نشوفكم الأسبوع اللي جاي بإذن الله تعالى إن شاء الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>